بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبه ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله ليريه من اياتنا انه هو السميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَّا تتخذوا, تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۖ غُرَّةَ مَن حَمَلْنَا مَعَهُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي لاَ تُفْسِدُ فِي الْكِتَابِ نَتْفْسِدُ الْأَرْضَ مَرَّتَيْنِ لاَ تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلاَ تَأْلُونَ عُدْوًا كَذِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَبَادَ اَثْمٌ شَدِيدٌ فَجَاءَ سُخْرَانَ الضِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا كُنَّا رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَعَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَلِيلٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ ثِيَارًا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اتئتم فلها فاذا جاء وعد الاخره يس وجوهكم وادخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتذبروا ما لهم تذكيرا